فلد وانه وانها سجلها في مسجلة رب العالمين ولفاط ميرين نرحو نعطيه لا محرم راحه تبوس ولواعجت ونواعيا وتقول قد صبت عليك يا مصائب من هولها Daar lachen, lachen, te schaakt erna. O, ala heb het وتفجعي والتلوعي وبكائيا ولقبره جاءت تكاف كيف ولداه أورفن المصاب Weet je wat ik wil? Ik wil dat je me vergeeft. Ik wil dat je me vergeeft. Ik wil dat او شفت معون من ركضيت عليك ونسيتك غاسر الظلامين جهور العدا وعليك يا ik te shu zoa du sabbai. Ail salfe, shanet aliyeh. Oma hola, waabzarteh. Oma لا نسيت سهما قد أصاب افؤاد يا فتى